ولا شيء مما بعد هي نعم عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمنه ما ما في شيء ما فعل مثل ما افعل الحجاج نعم لا. هذا هذا هذا هذا هذا يستخدم خبر نعم هذا يقصد ان هذا ناقص هذا الذي اموت من القران خلقنا عليه ناقص لأن هذا يدل على غاف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموعظة ونحن نعلم علم اليقين أنهم ليسوا أشد تعظيماً وهيبة من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يصل إلى هذا الحد يبكي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصل إلى هذا الحد كان عمر الخطار سمع قارئاً يقرأه ويقرأ إن عذاب ربك الأواء وما له من دافع فمرض اياما وصارنا سعودونا لكن لان هذا انه افضل من ابي بكر او من الرسول عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ضعف القلب وعدم التحمل مثل ما ذكر الشيخ اسامه تميم رحمه الله ان فلانا من الناس كان اذا مات ولده فجعل يتبسم ويضحك وكان هذا السائل يقول ان هذه حال اعلى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل يبكي ويقول القلب يحزن والعين تدمع فقال الشيخ حسان رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه لانه لم يستطع ان يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبه بل جعل يضحك كانه منين ان ان يقلب الشيء بهذا الضحك والسخر وهو سرور ظاهري فهذا يدل على نقص وجود في الصوفيه نعم ما يسمى بالفناء الفناء عن شهود السوى لان الفناء ذكروا انه ينقسم الى ثلاث اقسام الفناء عن اراده السوى والفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى السوى يعني سوى الله الفنى عن إرادة السواء هذا فنى المحمد عليه الإنسان لأنه يعني الإخلاص أنك لا تريد إلا الله لكن الصوفية سموه فنى ونحن لا سميه فنى نسميه إخلاصا الفنى عن شهور السواء أن الإنسان إذا تقال في العبادة لا يشعر بشيء سوى, سوى الله حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة لا يدري هل هو في عبادة أو لا يا نسرق قلبه بيش يسرق قلبه مع الله ولا يديه يصلي ولا يقضي حاجته في الخلاء ولا بيشري ماتي قاعد. هذا ايش فناء عن ايش شهوه الصلاه حتى ان بعضهم يصل الى حال الغش الغش يغشى عليه ويغيب مره وبعضهم يسقط ميتا وبعضهم يلحقه هوس يبدين هكذا أنا الله أنا الله أنا الله نعم ما في الجبه إلا الله خيمة منصوبة على جهنم تنصب خيمة على جهنم يا مجنون لكن هذا يصل لهم الحال إلى هذا لأنهم يستغرقون مرة في إيش في المعبول عن العبادة وفي المذكور عن الذكر أما والعيدة بالله القسم الثالثة الفناء عن وجود السوى فيقول لا يوجد الا الله كل شيء هو الله حتى زوجته هي الله موطؤته هي الله كل شيء والله وليا لله ولقال ابن القيم يا امه معبودها موطوا تبى لهذا الاذى والادهاء فان حاصلي اخواني إنه ان نهى ان يكون الانسان يغمى عليه او يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كمال بل يدل على نقص اليس النبي عليه الصلاه والسلام يسمع بكاء انصاره وهو يصلي قل لا ويفهم فهو مشتت في صلاته يحمل ابنته امامه انسينه ابنت وهو يصلي ياتي الحسن والحسين يركب اس الحسن وركبه وساجد ويوطن السجود هل هو شاع بهؤلاء أو, م... او او انه يعني منغمر في العباده يشاع بهؤلاء وهات حتى عمر بن الخطاب يقول كنت اجهز جيش وانا في الصلاه يجمع بين بين صات والجهاد فلا لا غرنك مثل ما يعني فقد صدر, صدر صدر عن تاويل يعني مشهود به انجاروا مصيبا كاملا هو دوران ومن شار منهم ينزلوا ادهم واشد وخطؤه خطؤه منظور لله ونرى انه يجب يجب ان كفوا عن مساوئهم فذاك بل من مساوئ مساوئ مساوئهم فذاك فلان صروا فلان صروا ان لا نستقوا من نار الجحيم وان طاهرة قلوبنا قلوبنا اقربنا وأن طهر أقولوا بنا من الغل والشور والحقدي والحقدي على أحد منهم بقوله تعالى فيهم لا نشط الرجل لا يستغلق لا لا ما حق هذا من جود لأن هذه عند القراءة أما عندنا لست شهاد ولا بس من هو شيء بقوله تعالى فيهم لا يستغلق من أنفق من قدر الفتح وقاتل إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَانفَقُوا مِنْ مَالِهِمْ يُؤْفَوُّونَ بِهِ وَمَا يُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جاء جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ في جملتي معتقد اهل السنه والجماعه اننا نؤمن بان هذه الامه اكرم امم الله وافضل الامم واستدل لذلك فما هو الدليل طيب ايه لا لي ورق ما هو الدليل نا حضرت اجل من كنت اخذ هذه الشيء من كنت اخذ هذه الشيء تبديل اشياء يمكن ما انتبهنا هون تعامل اللي وراك اللي وراك انت هنا ها اللي عليه تاجي هو فقط مش هيك ها يلا ما هو الدليل على ان هذه امه خير امه طيب يعني كيف هناك جمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني الصعيد تفضلناكم اعلام تفضلناهم على علم نعم ومن سبق فبانوا سيف فضل علينا عالم زمانهم ومن سبق كنا من خير هذه الامه لا لا اقصد في القرون لا انا اقول من خير هذه الامه نعم في القرون اقترنا الله جرح وراسل الله السلام الصحابه الصحابه ثم ثم تابعوا ثم تابعوا دائما هو يتبع على هذا ارضي ثم الذين ايرض <تصفيق> طيب هل لازم من هذه المفاضله بين بين القرون ان يكون كل واحد من من, من قر افضل من كل واحد من قر او المراد الجنس المراد الجنس يعني قد يكون في... في تابع التابعين من هو افضل من بعض التابعين صح اي نعم وكذلك أيضاً قد يكون من التارعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم ونفع الأمة وإن كانت الصحبة لا يمكن أن يعادي لها شيء لأنها لا تكون إلا للصحابة طيب ثم قال المؤلف وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضره من خدنه إلى أخر نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يطلبوا مصالحهم حتى يتموا وهذه بشره ساره لهذه الامه انه لا لن يعدم الحق منها جميعا بل لا بد ان يكون فيها من هو على الحق ظاهر بمعنى انه يبين الحق ويوظفه ولازم من ذلك ان يكون منتصرا بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر بمعنى انه قد يكون ليس لهم ليس عندهم قدره على الجهاد الا انه معصوم من ان يقضى عليه والواقع شاهد بذلك الحمد لله فان الامه الاسلاميه لم تزل فيها قائفه منصورا الحق الى الان والى والى ايات امر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن ان يتخلف وقوله فهذه الامه او الطائفه هم اهل السنه والجماعه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في الواسطيه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وان من قال ان المراد بذلك من جاهدت فهذا ليس خلاف الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة وقد لا يقوم عند العجز يقوله تعالى فاتقوا الله ما استضعته وقوله حتى ياتي أمر الله ما المراد بالأمر؟ أمر الله تعالى بأن يقضى على كل مؤمن لأنه في آخر الزمان تهب ريحه تقبض نفس كل مؤمن ويقضى حتى لا يبقى إلا شران الخلق وعليهم تقوم الساعة ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزن من القتال بينهم والفتن سواء كان مع عائشة والزبيب ومن قابلهما أو كان مع معاوية وعلى ابني بطال لكن نعلم انهم صدر ان ذلك صدر عن تاويل وما صدر عن تاويل واجتهاد فانه ان اصاب ان اصاب تاعله الحق فله اجر وان اخطا فله اجر اجر واحد ولا ينعم من هذا ان نقول اولىهم بالحق كذا وكذا ما دمان فمثلا القتال الجاري بين معاهة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه القتال جاري بينهما لا شك أن الأقرب الحق فيه هو علي بن أبي طالب لأن الرسول قال لعمار ويلو عمار تقتله الفئة الباقية وقد قتله أصحاب معاهة لكن مع ذلك لا يجنوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراها بل نقول ما صدر منهم فوصاد ان تاويل واجتهاد وهم بين صاحب رأي مشكور او اجتهاد مقبول مقبول فمن اصاب فله اكرام ومن اخطا فله عذر ونرى انه يجب ان كف عن مساوئه وجوبا فلا نذكرهم الا بما اسقوه من الثناء الجميل وان النشر المساوئ بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فلا شك انه محرم لانه اذا كان هذا حراما بالنسبه لغيرهم فكيف بالنسبه لهم والطعن في الصحابه ليس امرا هي الطعن في الصحابه في الواقع يتضمن الطعن في الشريعه والطعن في الرسول والطعن في جانب في جانب الله عز وجل ليس طعن فيهم فقط الطعن فيهم في الحقيقه طعن في اربع جهات اولا طعن فيهم وهو اظهر والثاني انه طعن في الشريعه لانهم هم الواصله بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الشريعه الينا فاذا طعنا فيهم صارت الشريعه مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث أنهم طعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفص والفجوع فإن ذلك قد حل في مقامه إذا كان العرف بين الناس الآن أن الرجل الشريف إذا كان أصحابه من حوله قد تعين بالفسق والفجور وغيرها فلا شك ان هذا قد فيه وان لم يكن مثلهم في الفجور والفسق لكن كان على اللسان الشريف ان يستحب اناسا شرف اما ان يستحب اناسا على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك انه عيب فيه وان لم يكن هو على شكلتين من الفجور وغيرها الجهة الرابعة جانب الرب عز وجل فإنه طاعن في حكمته أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل مناساً فجرة كفار ونفساق كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفأ قليلاً ومن كان من آل البيت واذا كان كذلك وجب علينا ان نكف عن مساوئ والا نظهرها للناس حتى لو فرضنا ان انسانا يقرا في في البدايه والنهايه واتى على وقت الجنابه او صيد او غيره مما يخدش كرامه صحابه عند العامه الذين لا يفهمون فالواجب ايش الا ت واجب أن لا تؤف أما إذا كنا نريد أن نقرأ على طلبة العلم لنمحص ما فيها لأنه دخل الزقر والكذب فإنه لا فأس بل قد يجب لكن بالنسبة للعالمة لا تقرأ عليهم مثل هذا كذلك يجب أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم حتى لو كنا نرى أنه أخطأ فإنه لا يجب لنا أن نحمل أقل حقدا او كلا عليه بل نقول عفا الله عنه واذا كان الذين صرفوا في احد قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد عفا عنكم مع انه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر فبين عز وجل ان منهم من كان يقاتل بالدنيا ومع هذا قال ولقد عفا عنكم فكيف نحن لا نعفو عما حصل منه بمعنى أن لا نحمل حقداً ولا غلاً على أحد منه وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيل هو الصرار هو المصير لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله حسنا لا سنك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أمرات من فتح ناصر الحديبية لا فتح مكة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل ودناعي لن يسأل الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد حيث قال النبي عليه الصلاة والله خالد لا تسبوا أصحابي فولى لنفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف وعبد الرحمن بن عوف من المهاجين على الوليد بخلاف فارد بن الوليد فإنه أسلم بعد ذلك طيب أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من بعد قلنا من بعد, بعد. لماذا مضمومه من حجر نقول هي هنا نبنية وليس معرف طيب يقول وكلًا وعد الله الحسنى سبحان الله والقران كريم لما ذكر فضل من انفق من قبل الفتح وقاتل فانه قد يذهب القلب الى التنقص من حق المفضول المفضل عليهم فقال وكلًا وعد الله الحسنى وان اختلافه في الفضل وهذه طريقه القران انه تعالى اذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبه العام للجميع قال الله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحكم اذ نفش فيه غنم القوم وكنا لحكم المشاهدين ففهمناها سليمان قد يبجر الى الذهن التنقص من حق داو فقال عز وجل دفع هذا وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داو الجبال يسبح ذكر من قبته الخاصه لله في مقابل قولي وفت فهمناها سليمان طيب وقال تعالى: نعم وكل وعد الله حسنا الحسنى, الحسنى هل هي وصف لموصوف معين او المراد الوعد الوعد الحسنى نعم اذا قلنا الحسنى هي الجنه وانها وصف مقتصر بها قلنا المعنى وكل وعد الله الجنه كما قال تعالى الذين احسنوا حسنا وزياده واذا قلنا وصف للشيء الاحسن فاننا علنا ان شيئا احسن ان شيئا احسن من الجنه وقول الله فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم مش هقلل المات سؤال مقره لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ سَبَقُونَا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يَأْسًا رَسُولُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَالْغِلُّ فَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَقُل لِّلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ لانهم سعدوا الله تكونوا الله كنا في, في قلوبهم تلون قل من السابقين ولا صالح ولا لله طيب هذه هذه الايه معطوفه على ايتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى في للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسولهؤلاء هم الصادقون والذين تبوا اوجار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه من مخاوفه ويهتدون على حسن ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم ولذي نجاهم يقولون ربنا قلنا ولي اقوانا الذين سبقونا باليمين وقد قال مالك رحمه الله ان الرافضه لا حق لهم في الفيء لماذا لانه لا يمكن ان تنطق لساناتهم بهذا القول لا يمكن ان يقول ربنا قلنا ولي اقوانا الذين سبقونا باليمين بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة غلا وحقدا على الذين سبقوه بالإيمان ولهذا قالت مالك إنه لا حذرهم في الفي طيب ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم قال المؤلف فصف ونؤمن بلوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده وهذا احد اركان الايمان الستة فان الايمان تنبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اذا هذا هو ركن خالص الفان اليوم الاخر يقول المؤلف هو يوم القيامه ثم بين وجه صفته وجهه وصفته بالاخر فقال وهو ال... الذي لا يوم بعده اخر ما هي. لان الانسان له مراحل المرحله الاولى في بطن امه والثانيه في الدنيا والثالثه في البرزخ والرابعه يوم القيامه فهي المرحله الاخيره ولهذا يغلط من يقول في الميت انه نقل الى مثواه الاخير فان هذا لو كان الانسان يعتقده تماما لكان كافرا لان من من قال ان المثوى الاخير هي القبور فقد امكر الذئب ويكون كافرا ومع الاسف ان هذه ان هذه الكلمه شائعه بين الناس كثير من الناس من صحوه ويسر انتقل الى مثواه الاخير وهذا غلط المثوى الاخير هو اما الجنه واما واما النار نؤمن باليوم الاخر لان الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وكثيرا ما يقع الله تعالى بين الايمان به واليوم الاخر يعني يفرد الايمان به واليوم الاخر لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يوجب للانسان ان يسارع الى الخير وان يبتعد عنه عن الشر لانه يعلم ان الجزاء الكامل سيكون في يوم القيامه طيب اليوم الاخر يقول حين يبعث حين يبعث الناس احياءا حين يبعث الناس احياء احياء للبقاء اما في دار نعيم واما في دار العذاب الالم يبعث الناس للبقاء اذلا نعم نعم, نعم. اذلا نقول لا ابدا ابدا ابدا ابدا لان المستقبل يعني يبعثون للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. طيب قال فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفق إسرافين في الصور النبخة الثانية دليل ذلك قوله تعالى ونفق في الصور فصائق من في السموات ومن في العرب إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر والله معه نعم سبحانه وخالق القائل وقد منع حوله تعالى وكل وعد الله سنسه الايه التي ذكرتكم الناس سليمان نعم الانسان تعرض الى نصح او رغب هذه ان تدكر حسناته وقد تدكر نعم هذا امرك نفيس في تفصيل اما اذا كنا نريد ان نرد ان نرد قول الخضال فلا حاجه ان نذكر حسن الغد لانك لو الله تعالى ثم اثناء تعالى ظهرا كما تمر وانما اذا كنا نريد ان نقوم بالردود فهذا لا بد ان تكون محسنه ومساويه ولهذا تجدون مثل كتب الرجال يذكرون المسو والمحاسب لانهم يريدون ان يقوموا بالرد وتجدون في في كتب الردود لا يذكرون محاسن الغلط يذكرون السيئه التي يريدون ان يردوا عليه فيها فالمساله تحتاج الى تفصيل من اراد الرد وبيان الخطا كان ليس من المناسب اطلاقا ان يذكر للرجل محاسن لان هذا وقت من قام رد واما اذا كان يريد ان يقوم الرجل مثل ان يسال ما تقول في فلان اقول فلان في كذا وكذا له محاسن وله مساوئ نعم الشيخ جابر الوهيب طبعا الصحابه وقال النبي يعني دعوه مشنا ومن دفع التاجير هو اللي دفع انا هذا علم التاجير من طعنه الصحابة وقال لا بد أن يشملهم عن المجارة التالية لا بد أن يشملهم عن المجارة التالية فلعتم مبتد عن المجارة لا هذا مبتد على شبه هذا مبتد لأنه ليس هذا طريق السلام السلام كلهم مجمعون واندهم الأئمة على أن الصحابة عجود وأن جهالتهم لا تضع وأما أنه وقع من بعضهم شيء فهذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء وقعت يوم شرب الخمر وقع في المسرقات وقع في المزنينا ذلك ومع ذلك هم على الاستقامه نعم ثبت في صحيح مسلم ان عائشه قالت ارفع صوتك ثبت في صحيح مسلم ان عائشه قالت امرا ان يستغفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر. ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوه نعم هل كان سبصا موجودا في عاد عايشه نعم هل كان سبصا موجودا في عاد عايشه ايه لكن بس عاد ما لا اظن على سبيل العموم لا اظنه على سبيل العموم لان في اجه عليه رضي الله عنه ووجد من يسب اثنار رضي الله عنه ويشتمون نعم اخبرك الله تعالى واليوم الاخره حينت موضع واحنا قال في القول المؤزر جن تحرس الملائكه الخاروق اللي نه في يومي كان مقدار 50000 سنه هل يوم القيامة؟ يعني شيء منتصل عن ما بعده؟ كيف؟ يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب؟ نعم ثم ما بعده يوم بطاع الجنة، هو بطاع كنفار في النار؟ هذا يسمي يوم؟ نعم الشيخ يقول مثلا، واليوم الآخر؟ نعم هل هو يوم منتصل؟ يوم الدنيا مثلا؟ لا لا، يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الأبد؟ <تصفيق> ايوه 50000 نعم هذا الموقف الذي الذي يكون قبل ان يؤلئ اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار يعني ما في مثل من حساب و والموقف والشده ما الم المعروف نعم صحيح <تصفيق> ان هناك لا الثابت ثلاثه لكن يقول عمران لا اذكر بين فاعتقرني مرتين او ثلاثه لكن الثابت ثلاثه قرنه ثلاثه قرن وثاني بعده هذا ثابت ما في مشكله <تصفيق> نعم <تصفيق> مساله التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء اعظم من سبب السفاهه لان لان هؤلاء هم يقولون ان الكون اجب يدبره أئمة هذا الكون الآن الذي يدبره الله عز وجل يقول الذي يدبرها الأئمة ويدعون أن من أئمته من هو في مرتبة لا ينالها ما لكم مقرب ولا نفيه مرسل أعظم من هذا أعظم من سبب الصحابة نعم نعم, نعم. هذه الأشياء التي يكون مستثفة ولأن تعلم الآن أنه في عهد النبوة رحمع محمد قال المؤلف ونؤمن بلوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده والإيمان بالجوم الآخر هو أحد أركان الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ونصدره هو اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشمه فالإيمان بالجوم الآخر هو الإيمان بالبعث وهو إحياء الله للأموات احياء الله الموتى حين حين ينفخ اسرافيل في الصور النفخة الثانيه هذا هو هذا هو البعث يخرج الناس من قبورهم احياء بعد ان ينفخ اسرافيل في الصور النفخه الثانيه اسرافيل ملك من الملائكه وهو احد الملائكه الثلاثه الذين يطوقهم النبي صلى الله عليه وسلم الى استبتاح صلاه الليل هنا يقول في استبتاح صلاه الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل الى اخره وانما ذكر هؤلاء الثلاثه لان كل واحد منهم موكل بما فيه حياه جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياه القلوب واسرافيل موكل بالنقر في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم الطيام وميكاين موكل في القطر والنبات الذي به حياة الأرض يقول حين أنفر الصلافين تسطوء النفخة الثانية أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نفختان نفخة فيها الفزع ثم الصعب ونفخة الثانية فيها البعث والاحياء قال الله تعالى وانفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وعلى هذا فيكون قول الله تعالى في سوره النمل ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكنا تو داخلين المراد بها ان نفخه التي بها الصعق فيسمع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون الا ما شاء الله وقال ثم نفخة اخرى قد هذا ابهت الايه الكريمه ان بين النفختين مهله لان ثم للترتيب ويش والمهل افتراخ فما هي هذا ابو هريره رضي الله عنه ان بينهما فيما روى عن عنه ابن عباس رضي الله عنه الصراط المستقيم ان بينهما 40 فسالوه 40 يوما او سنه او شهرا كلما قالوا شيئا قال ابيت ابيت يعني انني لا لا لا اخلكم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 سنه فالله اعلم بذلك فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان ذري ذلك او تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين واذا نرفع الى اول بدء الخلق وجدت ان الانسان يخرج من بطن امه عاريا حافيا عاريا اغرى ففهم يحشرون بلا نعال وغورا كان بلا هيئه وغرلا غير مختونين بمعنى ان الله يرد اليهم ما اخذتم في حياته مما في حياته طيب والجسم الذي اخذت ااا كليتهم رد الي نعم ردت الي ترجت الي لكن قد يقول القائل انها لا تولد لانها اخذت بغير شر بخلاف جلدة الختاب فإنها مأخوذة بأمن الله ورسوله ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإنسان يعاد بجميع أجزاء حتى من قطعت جده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاءه فلابد أن يعاد كما خلقه فإن قال الطائم كيف يتحملون أن يبقوا خمسين ألف سنة على هذه الحال وكيف يمكن ان يكون لجمع النساء في مكان واحد وهن عراقات قلنا اما الجواب عن الاول فان احوال الابدان يوم القيامه ليست كاحوالها في الدنيا يعطيها الله تعالى من القوه والصبر والتحمل ما لا يكون ولهذا تدنو الشمس منه مقدار ميل ولا تحرقهم بينما الشمس لو افل لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعره واحده احرقتهم الارض كلها بما بما عليها واما كانوا الاجار والنساء فقد اجاب في مكان واحد فقد اجابا عنه النبي عليه الصلاه والسلام بان الانسان مشغول عن هذا الامر وان الامر اعظم من انهم همهم ذلك قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان غفي سبحان الله اعان الله اياكم على هذا وقوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين أكد الله ذلك بأمرين بأنه وعد واجب على الله لم يقل وعدا منا قال وعدا علينا وأكد ذلك أنه قادر عليه بقوله إنا كنا فاعلين بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رمين فقال الله ذلك وعدا علينا ثابت واجب علينا اننا كنا بعيد ولله تعالى ان يوجب على نفسه ما شاء اما نحن فلا نوجب على الله شيئا وانما وانما نؤمن بان على الله اشياء واجبه اوجبها هو بنفسه قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب طيب وقال تعالى كتب ربك مع نفسه ليجن عنكم إلى يوم القيامة العريبة أوجب وهنا قال وعد علينا أوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل وهو أستقل القائلين وأوفى الواعدين إنا كنا فاعلين أكد هذا الفعل حيث أتا به مؤكدا بإنه وأتا به باسم الفاعل فاعلين ولم نقل إنا كنا نفعل اتحقق وقوعه وانه لا بد منه نؤمن كذلك الصحائف الاعمال تعطى باليمين او من وراء القبور بالشمال صحائف الاعمال التي كتب بها الاعمال والامال تكتب كل شيء يكتب قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال الظالمون ما لهذا الكتاب لا يقاد بصريا ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا هذه الكتب يوم قيامته تنشر تفتح للانسان ونخرج له يوم قيامته كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك يكتب فيها كل شيء قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى الا الذي يرضى به الرحيم وقال تعالى أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يقول الصحائف تعطى باليمين قال الله تعالى فأما من أوته كتابه بيمين وتعطى من وراء الظهور بالشمال قال الله تعالى وأما من أوته كتابه بشماله وأما من أوته كتابه وراء ظهر وفهمنا من كلام المؤلف انه لا تنافي بين ذكر الشمال والفق وراء الظهر وان الانسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوه يدمو حتى تكون من وراء الظهر كما انه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا جعل له كتاب عمله وراء ظهره في الاخره خزيا وعارا قال الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير وين طالبوا الى اهل منصور كيف الحساب اليسير حساب اليسير ان الله عز وجل يخرج عبده المؤمن لا ليس عنده احد ولو قرره بذنوب يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى انقض حتى اذا ظن انه هلك قال رب تعالى اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغرقك لو أننا فكرنا بذنوب التي أعملها دون أن يطلع عليها الناس لو وجدناها عظيمة كثيرة ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها عليكم يوم القيامة يقرر الله العبد بذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقرر ولا يمكن أن يمكن فيقول الله تعالى منتمن عليه سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لاحق ولهذا قال فسوف نحاسب حسابا يسرا ان ما لو نوقش الانسان الحساب لو نوقش لهلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من نوقش الحساب عذبه يقول وينقلب الى اهل مسوره اهل اينهم اهلهم في الجنه لان له لان له اهلينه في الجنه ينقلب مسوره وظهر الكريمه أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه الصور ربما يكون ناس في غن وهم لكن هو من الصور وعلم من هذه الآيات الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطي الإنسان كتابه وهذا هو الترتيب العقل يعطي الإنسان كشف الحساب ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه وينارج فايتئ به كتاب يكون قبل قبل الحساب واما من موتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو تبورا يعني يدعو الصبور ويعيذ الله وتدوراه واعراض خطاياهم اشكالا ويصل صريع قال وكل انسان آت ثاني وكل انسان حسبناه طائره مفعونقه ومخرج له يوم القيامه الكتاب يطى مشوره اقرا كتابك كذا بنفسك لو ما عليك حسب قال بعض السلف والله لقد انصافا كما جعل لك حسيبا على نفسك يخرج له يوم القيامه الكتاب منشورا مفتوح لا يكلف فك ويقال له اقرا كتابك كفى بنفسك لوم عليك يا حسين وهذا هو غاية العدل والانصاف انه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ايش على ما في كتاب ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه